الحمد لله I In... There einen كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا قَدْ لَكُمْ أَلَى I'm um... لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> Thank Love. Amen. <laughs> وَقُلْ لِلَّذِ learn ما إن أسلم فقد Oh I mm don't -hmm. mm -hmm. Ooh.